لا زلوا هترهم دللنا عن النشر والتوزيع وعسست كريما الجزيل لا زلوا هترهم دللنا لا زلوا يا زولوص الله تلهل لا تزعلوها انت دللها هو الشعب انا لبسناها نور الكون لا تزعلوها انت دللها خلوا الو كل الايام هفراح وهناء الى الزعلوا انت دللها مر عليه الحزن كل يوم بسناء الى الزعلوا انت دللها الحزن كل يوم بسناء الى الزعلوا انت دللها احترمها ما منك نلقى مرقدك سلامك احترمها بدمامك نلقى مرقدك سلامك هذا عباس يحل كل معضله اذا زعلوا ترى هذا عباس يحل كل معضله اذا زعلوا ترى تدلل اذا زعلوا ترى تدلل اذا زعلوا انت لا لا زعلوها دلللها لا زعلوها الزوار <سؤال> صارت دلللها ويسمعوا اللي لا تزعلوها انت بسم الله تسير قافله لا تزعلوها فيها ابن الطاهر حسين الشهيد لا تزعلوها انت اللي لا بشعبان خلل الدنيا عيد لا تزعلوها انت فيها ابن الطاهر حسين الشهيد لا تزعلوها اولد يا بشعبان خلل دنيا عيد لا زعلوا خلني جواد التحييه يا للحسيان ابن الزجيري خلني جواد التحييه يا, يا للحسيان من تصلعدي جاوب يا هلا لا زعلوا ترى انت دلل بتسمعني عيد جاوب يا هلا لا يا روحت انا هندلل لا زعلوها انا هندلل غنوا باسم الله يصير الطافله لا تزعلوها انت دللوا غنوا من ضواحك حلت ارض وشيما علقت شموع من ضواحك حلت ارض وشيما لا تزعلوها انت قد الشموع الوف الحامل حمايل ازعلوا و <تصفيق> البواح كحلت ارض و شمائل ازعلوا <تصفيق> شموع الوف الحامل حمايل ازعلوا <تصفيق> الو ترى العيون القحله لا دللو باسم الله تسير قافله لا تزعلوها تدلل دللو باسم الله تسير لا تزعلوها تدلل نور من شرح حل صدور لا تزعلوها تدلل تجي الهموم اللي ويزور لا تزعلوها تدلل نور قبتحشيا من شرح حل صدور لا تزعلوها تجلي الهموم اللي طب صحنا ويزورنا الزعلوها عند دلنا جنبينا الحرمن <تصفيق> تقطع الشك باليقين <تصفيق> جنبينا الحرمن <تصفيق> تقطع الشك باليقين ونقطوف الداني يا حسين <تصفيق> هلا الداني يحسيه ولا لا لا لا زعلوها لا زعلوها ترى هند لا زعلوها انت دللا تقلت الزوا صارت قربنا لا زعلوها بسم الله تسير قافله لا زعلوها انت ليله بسم الله تسير قافله لا زعلوها انت ليله الاخراج والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي الكلمات للشعر الحسيني سين العربي اداء الرادود الحسيني ميثم الحسيني النشر والتوزيع مؤسسة كريمة الحسين الفاطمية